بوك تو سيدامنا است سبعة عشر سبعة عشر و كوتي في المنزل في المنزل je ناشا كوتي ان بيتنا هنا هذا منزلنا غورة يه كروف السقف بالاعلى السقف بالأعلى دولة يه بودرم القبو بالأسفل القبو بالأسفل إذا كوچه يه تجد حديقة خلف المنزل تجد حديقة خلف المنزل ايسكوشسا لا يوجد شارع أمام المنزل جد شارع صغير أمام المنزلش стабла توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل <تصفيق> هذه شقتي <تصفيق> هذه شقتي اوdje <تصفيق> su هنا المطبخ والحمام هنا المطبخ والحمام تامو سو دني بورافاك هناك غرفة المعيشه وغرفة النوم هناك غرفه المعيشه وغرفه النوم Kučna su vrata zatvorena. Babu al-shaqati mughlaq. Bab Ali prozori su otvoreni. Lakin an-nawafid maftuha. Lakin an wafida maftuha. Danas je vruće. الجو حار اليوم الجو حار اليوم ايدمو ودني بورافاك لنذهب إلى غرفة المعيشه لنذهب الى غرفه المعيشه كامو سو صوفا توجد هناك كنبه وكرسي فوتي توجد هناك كنبه وكرسي فوتي سيدنيته تفضل بالجلوس تفضل بالجلوس تامو ستوي مويه راچونالو هناك جهاز الحاسوب al hasubi uneke žihezu tamo stoji moja glazbena linija uneka jehazu te žili al hasubi unega žihezu sešiil al televizor je potpuno. نوف. أجهزة التلفاز جديدة التلفاز جديد تماماً